توجد مجموعه من الاسئله شيخ هات ما تاخر نعم قال السائل بارك الله فيكم هل شرط هل هل شرط من شروط السلم تقديم الثمن فقط او حتى تقديم المثمن جزاكم الله خيرا ما رح. يمكن تقديم المثمن كيف يقدم لا يمكن تقديم المثمن هذا هو تعريفه عقد على موصوف في الذمه المثمن الله أن السائل مفهم المثمن ما هو المثمن السلعة السمفعول نعم فلا يكون سلما في هذا الحاله يكون بيع يعني أنت تشتري أرزا كيس أربعين كيلو بمئة وخمسين ريال هذا السلعة موجودة تعجل الثمن أو تؤجل هذا اتفاق بينك وبين البائع فكثير من الناس يدفعون للتجار مشاهرة ما معنى مشاهرة كل شهر بشهر لا بس فاذا جاء اخر الشهر قال اعطني كشف الحساب واذا عنده 2003 تفضل وقد يعجز يقول خذ مني هذا الشهر 1500 ونضم الى الباقي نعم يقول السائل بارك الله فيكم ما الفرق بين السلف وبيع ما لا يملك السلف فيما يملك أنت مثلا تملك هذه المزرعة وعندك إنتاج تنتج سنويا هذا تملكه فلو مثلا على سبيل الفرض أن مزرعته لم تثمر هذه السنة فهو يشتريه له من غير يأمن يا يشتري نفس الموصوف نعم إلا أن يعني أذن له فأسقى قال إذن ترد لي دراهمي دامت مزرعتك لم تثمر هذه السنة لم تنتج رد علي قيمتي نعم رد علي نقودي لا بس يقول شيخنا أحسن الله إليكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده وكذلك عن حما ما لم يضمن وقد أشكل علي التفريق بينهما وبين بيع الموصوف في الزمة ارجو منكم الافاده وبنزل. هذا مستثنى لانك انت تملك الاصل في السلف الاصل مملوك المزرعة مملوكه او لا يا جماعه مملوكه وهو من اهل الانتاج او لا اذا كان من غير اهل الانتاج من غير المزارعين ما, ما ينفع ايش الفائده نعم هذا هو نعم ثم السلف آه يعني آه إذا قلنا بعموم ربح ما لم يضمن هناك فرق أولا أن من حيث العموم أن هذا مستثنى السلف مستثنى أو السلام مستثنى وثانيا على صاحب المزرعة إذا لم تنتج مزرعته هنا يرجع إلى الذي أسلفه فيخبره فإن شاء قبل منه واعتبر هذه دينا عنده وإن شاء استرد نقوده وإن شاء اعانه أيضا قال ما دام مزرعتك أصابها ما أصابها هذه إعانة لك من عندي نعم إعانة الغارم نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ احسن الله إليكم أراد رجل أن يستأجر محلا من آخر فاشترط صاحب المحل أن يكتبوا في العقد سعرا أقل مما اتفق عليه من أجل أن يتهرب صاحب المحل من الضرائب التي تفرض عليه فهل في هذا حرج جزاكم الله خيرا اولا هذه الضرائب إن كانت لمصلحة عامة للبلد فرضها الحاكم لضعف موارد البلد التي تحت سيطرة الدولة ما فيها معاد ليس فيها ما يكفي الحاكم مؤونة مصالح البلد من فتح طرق وإجراء مياه وإلى غير ذلك مما يحتاجونه فإن كانت هذه لهذه المصالح فلا يتهربوا منها أما إن كانت للعبث موارد البلد بخير كل شيء مؤمن وإنما أراد الحاكم أن يعبث ويستأثر فهنا يعني درء لهذا لا بأس نعم هنا بعض الأسئلة للنساء <تصفيق> هات الطالبات الطالبات نعم. نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي تدعو الله الا يتزوج زوجها عليها تقول لغيرتها الشديده فهل هذا الدعاء جائز او انه من الاعتداء في الدعاء وعليك السلام ورحمه الله وبركاته وسواء كنت انت هي او صديقتك ما المشكله يا بنتي الزواج بالثانيه فما بعدها هذا أمر سنه الله عز وجل وهذا المذكور في السؤال أراه من الاعتداء في الدعاء فعليها أن تتحبب اليه وتتودد اليه وتغريه بها تغريه بنفسها نعم فهذا أمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما نعلم واحدة من أمهات المؤمنين أو من الصحابيات الخيرات الفاضلات أو أخواتهن التابعيات تصنع هذا الصنيع نعم سائلة تقول ابني عمره خمس سنوات فهل الأفضل أن أقتصر على تحفيظه للقرآن فقط أو أجمع له بين حفظ القرآن والمتون أن استطعت فاجمعي بين حفظ القرآن والمتون وهذا قدر, قدر المكنة أما ترك ما, ما يقدر الرجل عليه والمرأة من حفظ السنة حتى يفرغ من حفظ القرآن مع أنه يعني في, في, في, في مرحلة من عمره تمكنه من ذلك فهذا خطأ الصحابه رضي الله عنهم ليس ليس كلهم حفظ القران فكانوا يحفظون من القران ويحفظون من السنه نعم اما ترك الحفظ حفظ ما تيسر من السنه والمتون في العقيده والفقه وتعلم في المراحل في مراحل يمكن الانسان ان ان يجمع قدر المكنه في هذا فهذا تصنعه بعض جماعات التحفيظ حتى تشغل بحفظ القرآن عن ما يحتاجه المرء من حفظ المتون وحفظ السنة وحفظ المتون في العقيدة والفقه هذا خطا نعم لكن من كان صغيرا في باكوره عمره فالسلف نعم كانوا يهتمون بتحفيظ القرآن نعم فإذا جاوز التمييز بشيء أخذوه الى حلق العلم فيسمع ما يتيسر ويحفظ ما يتيسر وهكذا نعم بل أحدثني بعض من كانوا يدرسون في بعض الجماعات المثبتة أنه كلما ختم المصحف قالوا لا أنت عندك خطأ في سورة كذا وكذا طيب بينوا له الأخطاء أما ثم يعيدون له الختمه يقول تعيد الختمه هكذا أخبرني بعضه نعم هذا سؤال سائله من فرنسا تقول عملها هو الاعتناء بالأطفال كانها حاضنة كيف؟ عملها كانه الحضانة حضانة الأطفال نعم هو الاعتناء بالأطفال عند بعض الأخوات في بيوتهن ولكن احيانا يكون الزوج حاضرا ولكنه يكون في غرفه وهي في غرفة أخرى مع الأطفال فما حكم عملها في هذه الحالة؟ وهل يدخل هذا في الخلوة المحرمة؟ بارك الله فيكم قد لا تكون هناك خلوة لكن يجب التحفظ وألا تختلط بالرجل الزوج نعم ثم ما الداعي للحافظة يعني هذه أصبحت كما يقولون موضة والمعنى أن الثن سادة وانتشر فتجد تجد بعض الأزواج رجل وزوجه وما عندهم إلا طفل أو طفلان فهل تعجز أمهما عنهما هذا ليس بصحيحه نعم فتدخلهم المدارس او اذا كانت هناك حضانات عامه اما ان تاتي بحاضنه في البيت فهذا من مداخل من, من مداخل السوء نعم سائل يقول احسن الله اليكم رايت قبل قليل رجل يقرا في في كفيه ثم يمسح بهما جسده فهل في هذا سنه ثابته قبل قليل يعني في النهار يعني بعد الصلاة كان هذا خطأ هذا كثير يفعله شيء خطأ هذا السنة في هذا بل أقول هذا العمل بدعي السنة في هذا السنه الصحيحه الصحيحة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أنه عند النوم يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذتين والاخلاص وينفث في يديه ويمسح بهما وينفث في يديه ويقول أعوذ بكلمة الله التامات من ما خلق ويمسح وجهه او راسه وما استطاع من جسده اما في النهار فلا نعم هذه بعض الاسئله وردت عن طريق موقع ميراث الانبياء يرجى منكم الاجابه عليها كما يقول نعم هناك حاله وهي من كان به مريضه يهيج عليه فإنه على موضع الألم مثل كان في بطنه في رأسه في يده يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله اللهم رب الناس أذهب البأس إشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يغادر سقما أو يقول بسم الله ثلاث مرات ثم يمسح سبعا يقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد واحاذر نعم وإن قدر حتى لا يتأول متأول أن يجعل هذا في بيته بعد ما يعود فهو اولى لكن إذا هاج عليه ولا يستطيع ان يتحمل ولا تطيب نفسه بالخروج نعم من المسجد نعم لأنه إذا خرج بعد الأذان قد يكون معاصيا نعم فهو ماذا يصلع؟ يصلع هذا في المسجد هذا ولو في المسجد أما أن تكون عادة متبعة فهذا بدعة هذه أسئلة من وردة موقع مراث الأنبياء خمسة أسئلة يقول السائل من هولندا أنا أعمل في مكتب حجز التذاكر وأحيانا تأتي امرأة تريد شراء تذكرة لوحدها بحيث يغلب على ظني أنها ستسافر بدون محرم بدون محرم فهل يجوز أن أبيعها التذكرة وهل يجب علي أن أسألها عن التفاصيل وهل يفرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة في هذا الحكم أنت قلت يغلب على ضدي وهذا قد لا يتحقق نعم لكن أولا أنت اجعل تبيع التذاكر من نوافذ ثم لا تسأل هذه المراه ليس عليك أن تسألها نعم لكن إن كانت مسلمه وتهدي إليها بعض الكتب في هذا الباب فهذا حسن نعم حتى تعلم أن السفراء بغير محرم محرم قد تكون مضطرة مريضة علاجها في غير بلدها وليس عندها محرم ولا زوج او عندها محرم وزوج لكنهم لا يستطيعون السفر معها او لا يريدون وهي مضطره نعم فدع دعها وشأنها ولا وليس عليك من باس ان شاء الله تعالى نعم السؤال الثاني من فرنسا يقول نرى في كثير من الكتب لتعليم الاولاد صور ذوات الارواح تحذف تحذف الوجوه وتبغى الأجساد ودائرة الرأس فهل هذا الفعل صحيح أم لا بد من إزالة الرأس بالكليه؟ وما المراد بالرأس في قول ابن عباس رضي الله عنهما إنما الصورة الرأس الرأس معروف الذي يجمع الوجه والعينين يجمع الرأس معروف ماذا نقول في الرأس لو انك أنت تراني كنقول هذا رأسي نعم او مسحنا على رأسك نقولك هذا رأسك لكن انت غير موجود الرأس معروف الرأس الذي تتبين به الصوره هل هو إنسان وإن كان إنسان هل هو رجل أو امرأة نعم هذا السائل من ويشمل الوجه خدين و... نعم هذا السائل من الجزائر يقول عندنا ينصح الطلاب في دراسة الفقه اقول إذا كانت قطع الرأس أو جعل شيء مكانه لكن لا يظهر الملامح أرجو أنه لبعث بهذا إن شاء الله تعالى نعم. أقول عندنا ينصح الطلاب في دراسة الفقه المالكي بمنظومة ابن عاشور لكن بعض إخواننا يشنع علينا كون مؤلفها أشعريا صوفيا وهو قد مص على ذلك في, مقدم في مقدمة وخاتمة منظومته فما حكم دراسة بعض المصنفات المفيدة التي ألفها مفتدعة اذا كانت اولا ما كان بدعه بحثا فهذا لا يحل النظر فيه الا لعالم متمكن راسخ ويريد ان يرد على المبتدع من كتبهم فلو اننا رددنا على المبتدع باقوال ائمتها للسنه لم يقبلوا منا لكن حينما يكون النقل الشنيع البدع من كتب أئمتهم فهنا إما أن يقبلوا وإما أن تقوم عليهم الحجة الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة كذلك لا يحل النظر فيه إلا لمن ذكر لأنه يستفيد من ما هو سنة ويدع الآخر تفسير الكشاف الزمخشري فيه بدع فالرجل معتزل جلد ولهذا قال قائل أهل السنة إنا نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقش يعني من كتبه وبهذا تعلمون ان من كان مبتدئا او لم يكن راسخا في العلم لا يحل له النظر في كتب هؤلاء الثالث ما كان في السنه محو وان كان صاحبه صاحب بدعه فمثلا يحقق كتابا في الفقه ولا يزيد شيء قد يحقق كتابا في العقيده والعالم الراسخ صاحب السنه يقول ليس فيه شيء لم يقع فيه على خلل ولا عيب فلا بأس به كذلك او كتابا في الحديث يجمع مثلا احاديث الصحيحين في باب كذا ولم يدخل عليه شيء متعيش يطلب الكسب وهو متدع فهذا الامر فيه واسع وان كان في دواوين اهل السنه في جميع الفنون الشرعي الذي اساسه العقيده الصحيحه من الكتاب والسنه وعلى فهم السلف الصالح اولى من كتب هؤلاء بقي الحال الذي اظنه محل السؤال وهو انه اذا كانت هذه الدراسه الزاميه من مدارس الدوله فتفطنوا تفطنوا لاشعريات الرجل والكتاب في العقيده لأن الفقه في الغالب ما يكون في شيء في الغالب لا يكون في شيء في العقيدة يشرح كتاب الطهاره على ما هو نعم أما إذا كان المصنف في العقيدة فهنا تفطنوا علموا أولادكم زل زلات الرجل وشططة في العقيدة وأنا لم أقرأ للرجل شيئا ثم إذا جاء الاختبار استعمل التعريض قال المصنف كذا نعم وقال مثلا فلان كذا نعم استعمل المعريض شيخ يظهر من السؤال أن المنظومة في الفقه ولكن المسائل العقدية في مقدمتها وخاتمتها وأنها ليست دراسة نظامية لأنه يقول ينصح الطلاب بذلك أولا نبهت الفقهية تدرس على ما هي المقدمة يعني الأمور العقدية هذه ينبه الطلاب عليها ينبه على الخلل نعم أو تحذف مرة واحدة ويقتصر المدرس على الفقه بدءا ونهاية والطلاب يدرسهم دووين العقيدة الصحيحة نعم هذا سائل أحسن الله عليكم شيخنا هذا السائل من بلجيكا يقول قمت لصلاة العشاء في الحرم المكي فانتقض وضوئي ولم أستطع الخروج للوضوء بسبب شدة الزحام فضربت بيدي على إحدى سوار المسجد فتيممت ودخلت في الصلاة فهل ما فعلته صحيح وإن كان خطأا فماذا علي فعله ننصحك بقضاء الصلاة نعم السؤال الأخير هذا السؤال يقول أحسن الله إليكم شيخنا قد كثرت الفتن علينا في تونس نرجو منكم تجليتها وتوضيحها للشباب السلفي ومن تلكم في وذكر ثلاثه مسائل يقولها تلكم المسائل اولا انا لا لم أزور تونس ولم ألتقي باهلها في البلد فلا يمكن النظر الان نعم لكني انصحكم ان تدرسوا العلم ما دمتم هنا ادرس العقيده الصحيحه على من علم منه ترسيخ العقيده الصحيحه على قواعد السلف وادرس الحديث وادرس الفقه ادرس فنون العلم الشرعي تعلم السنه ممن عرف بترسيخ فنون الش... الشرع كلها على من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح هناك تعرفون كيف تتعاملون مع قومكم أما أنا فلا ولو كنت أيضا أعرفها جملة وتفصيل ما بينتها لك نعم حتى لو انفرطت بي لا لا لا أبينها لا لك لأن هذا يضرك نعم اسمع بالسؤالين يا شيخ نعم شيء سؤالين هات سائل يقول امي منعتني من الزواج مبكرا لكني أحتاج إلى الزواج مبكرا فما نصيحتكم قال صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف فإذا كنت يغلب على ظنك الوقوع في الفتنه فلا طاعه لها في هذه الحاله وبلغ من نعم وان كنت لا تخشى ولكنك تحب الزواج فأطيعها وبلغ مني وبلغ أمك من السلام وهذه الوصية. السؤال الأخير يقول هل صحيح نقول من فوائد الآية في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولا لهم الأمن وهم مهتدون أن الإيمان هنا يرادف الأمن بوجوده يوجد وبفقده يفقد وجزاكم الله خيرا. الأمن لا. يعني الأمن في الدنيا لم يقل هذا لم يقل هذا أحد من أهل العلم في من وقف على أقواله من ائمه السنة ولعلها من بعض المتحذرقة الأمن المقصود به في الآخرة وهو امنان والمقصود بالظلم الشرك لتف... لقوله صلى الله عليه وسلم لما شك على الصحابه ما شده ما يجدونه من وقع هذه الايه الكريمه على قلوبهم حتى قال قائلهم اينا لم يلبس ايمانه بظلم قال ليس بذلك الم تسمعوا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم هذا في بعض طرق الحديث فالظلم الشرك والأمن إذن هو أمن الآخرة وهو امنان أمن تام وهذا في حق من لقي الله على التوحيد والسلامة من المعاصي الثاني أمن فهو آمن من دخول النار والثاني أمن ناقص وهو في حق من لقي الله على التوحيد مصرا على كبائر فأمنه ناقص لماذا لأنه آمن من الخلود في النار غير آمن من دخولها لقوله تعالى إن, إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم وفي علمكم نفع بكم الإسلام والمسلمين أنبهنا على ثلاث أمور أولا ستحول الأسئلة إن شاء الله إلى الخميس لفيق الوقت بعد الجمعة التنبيه الثاني نبعثه إلى كل إلى آأ المهتمين بنشر كتبنا خاصة لأن كتب غيرنا لا تعنينا فاني انبه دور النشر والمطابع الى ان لا يطبع كتابا من كتبي الا بعد اذن الرسم بختمي ومن تعد ذلك فسوف نلاحقه ان شاء الله بما هو معتبر به في ب... معتبر به من القوانين في بلده الثاني نعم الثالث وهنا وعدنا بعض من أراد... بعض من, نش... من عزم على نشر كتبنا بان نكتب له كتابه يضعها على غلاف كل كتاب ونصها هكذا هذه هي الطبعة الشرعية ولا اعتبار بسوها فليتنبه الجميع التنبيه الثاني إلى من إلى أهل الترجمة إلى من يترجم كتب كتبنا أي كتاب مترجم من أي جهة ليس عليه عبارة إذن منا مختومة بختمنا فهي طبعة غير شرعية وهنا بلغني أن مسجد ابن تيمية في لوتن ببريطانيا ترجم كتابا لي فاحذروا يا من يقتنون هذا الكتاب هذه الترجمة لم نعذن بها وليست شرعية وسوف نسعى إن شاء الله في ملاحقة كل من يترجم كتابا لنا دون وجود الإذن الخط عليه وبختمنا والله الموفق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث وجزاكم الله خيرا